اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين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 انك انت الله لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت انصر الاسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام واهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان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 غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي اوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أي يحل علينا غضبك أو أيزل ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك فإليك نشكو ضعفنا فإليك نشكو ضعفنا اللهم هذه روسيا جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفخرها جاءت تحدك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم أن أنجز لهم ما وعدتهم، اللهم أنجز لهم ما وعدتهم، اللهم أنجز لهم ما وعدتهم في كتابك، اللهم إننا نشدك عهدك ووعدك، اللهم أزل نصرك وت أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم ربنا.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 اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز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 اللهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم من آذاهم فأذيه ومن عاداهم فعاده لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين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 لعنا كبيرا اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا.